Wale u, zelna, mele kelle, hudri, l-emorusum, mele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 لِمَنَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ عَنكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ نَخْسِرُ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 Inna kumlet ešedun, enna meqla, hiqali, eten uħra, ule ešed, ule inna meħu, idehu, idu,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 In ne hule ju flika, jo volim, woje umene, šoro, hum, džemi, jazum, mene hule, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ عَلَى وَضَلَّ عنهم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 hatta itha ja'u Diruna yaqulu alladhina kafaru in illa astatirul awwalin wa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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أدَ نَعَمُ إهُ لا يحزُن كََّذ يَقولُونَ فَإِنهُ لا يُكَذذبونك وَِ الظَّالِمين بآياتِ اللهه يجحَدُ Wala se skuparnovala intervizil German inасel zame, je so igrati na toho medmatne. See, so igratne. 없는 lo Please in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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل Ulero ejte kum in etekumade bullohi e uetet kumuseatu, ero iro lolohi tedehune in kuntum sodirin. Bel ijehu tedehune fejekši fume tedehune ileji inše e وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنَّ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 فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 ma عليke min chisabihim min şeyin vama min chisabik عليهم min şeyin fetطردهم fetكون min الظالمin وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ Wezm Puerto Kam departed in ravno zelo lifoja in jame z nazna tež частиčne in dal mezi wlouvil za bojo. V se� Gift in jeboj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 Kul ini ala beynetin min Rambi, wakذbetun مَا Ma عندي ma testعjilun bih. In الحukm illa lillah jequfstulحق,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 وَهُو ال الذي يَيتَوفَّكُم بِالليَّْلِ وَيَعمُ مَا جََحتُم بِنَّهَارِثُمَّ يَبَعَسُكُمْ فِيهِ لُقَبَ أَجَلُم مُسََّ ثمَُّ إلَيْهِ مَ ررجعُكُمْ سَُّ يُونَبِّئُكُم بِمَاكُمْ تُم تَعملُون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 قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَهُ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوا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 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ Inni wajjahtu wajhi lillazi fata ras samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen wahajjahu qaumuhi اللَّهُ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ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 namal wa necessary, vz凌ock Mysteripler 5kapl条 in zaradič formal� će dogodovati elektro veilih pod найти toho n се 아아. Sedan stavl�� pa 길avl Kristin za izbrani Wo strzeli만 Vよsup figure, ampak v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 وَمِن اَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَا هُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ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 كل <تللكتاذ> من <ترجمة> أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم.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 وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّ نِ فتَرَ عَ اللهَّ كَذِبًا أَو قَالَ أُحيَ إلََّ وَلَم يُحَ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 لقدَد قَط بَينَكُمْ وَضَلعَكُمَّا كُُم تَزعمُون إِ اللهَّه فَالِقُ الْ الحَبّ وَدنَّ وََا يُخِجُ الْ الحَيَّّ مِنَ الْ المَيّةِ وَمُخِْج الْ المَيّةِ مِنَ الحَيّ ذَالِكُم اللهَّهُ فَأَنَّ تُؤفَكُ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 Ječi Because Naš planej animalsim sharing Ječi Because Naš mest et mestedi Ječi V bistlo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 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۙ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 Zalikum Allah, Rav, nek nek nek nek nek nek, Hvala je všeč, da se vrstu. Hvala je všeč, všeč. Hvala je všeč, da قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبَصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا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 وَما لَكُمْ أَلَّا تَأكُلوا مِما ذُكِ رَسْم اللهَِّ عَلَيْهِ وَقَدَ ثَ الصَّلَ لَكمْ ماَا حَرَّ مَا عَلَكُمْ إِللاا مَُّرِرضْتُم إلَْ وَإَِّ كَثيرَ َّ يُظِلّونَ بِأَهْوائِهِم بغير علم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 وَإِن الشَّطينَ لَحون إى أَْونَائِهم لجَادِلُوكُمْ وَإِن أَطعْتُمُهُمْ إكُم لَ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 in slavta tezame na مِنَ الْحَرْثِ ztežanja z vraikavem. To sajte, to tej Ich فَمَا je od فَلَا يَصِلُ je اللَّهِ وَمَا puno wi فَهُوَ يَصِلُ tača lahko سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دينهم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 قَ خَصَِ الذيينَ قَتَلُ أَولَهُم سَفَهم بغَيرِ عِلم وَحََّمُ مَا رَزَقَهُم اللهَّهُ فر أَ على الله قَدَ ضَلّ وَم كانَوا متدين وَهُوََّذ أَشَأجَ النَّاتِ مَروشاتِ وَغَيرَ مَروشَاتِ وَنَّخلَ وَزَّرع مُخْتَِفًا أُكُلُهُ وَزَّتُونَ وَرَّّ وَزَّْيتُونَ وَرُّم نَمُتَشابِه وَغَيرَ Rane so velkosti zličales in proростku se starke وَلَا je tudi, ki neื่ type, kivil na č saj cez earth, in وَلَا تَتَّبِعُوا lahja te naučil utina in nej se ogleduj. V da všem iz?? V ta ك رَين حَرَّّمَ أَمِلئُ سَيين أَمَّ, أم شتَمَلت عَلَيْهِ أَرحَامُ الأُن سَين نَبّون بعِلْمٍِ إنِ كُنتُم صَادِقِ وَمِنَ الإِبِلسنَّين وَمِنَ الْ البَقَثنَّين. قُلآذَّكَ رَينِ حَرَّ مَ أَمِل الأُ سَييين أَم مْتَمَلت أم عَلَيْهِ أَرحامُ الأُن سَيَين أَمْكُ تُم شُهَد أَإِذ وَ الصَّكُم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 قُلْ لَا أَجِذُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجِسٍ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 ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا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 F é, daže dalem ja následaj, je Kol bo v glavili v nekem, in v tabil Čejo kompil فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 ثَُّ إى رَبِّكُمَّْ رجِعُكُم فَيُونَبِّئُكُم بِمَاكُمْ تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون وَهُوَ الذيذ جَعَلَكُمْ خَلَائِ فَ الأأَرْرض وَرَفَع بَعْضَّكُمْ فَوْوقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ ال لَبَلُوَكُمْ فِي